It's, It's merely me me me me بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> أقيم الصلاة لدون الشمس إلى وسق الليل وقرآ للفجر إن نقول Om quy meus solant alin kun kisham wan sangki Wa min layalin lifan tanha jan tan bi gina filan tan lan ka'asa ay 我明天来 وَانْقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلًا صِدْقِيًّا وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجًا صِدْقِيًّا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا 完棺 Terima kasih kerana وان قرآن بأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من للك wan kul ga Wanu nasi لا إلَّا Oh, no, oh. بسم الله الرحمن الرحيم إننا أعطيناك الكوتر فصل لربك وانحر إن شاء bikawn qar in nasani an qawn aghad saw sandaqallul I look to nature's beauty, dazzle them eye, knowing everything comes on you, the Lord Most High. Allah, who is all, Allah, who is all, Allah, Allah,